أخرجنا به أزواج من نبات شتى، كلوا ورعوا أنعامكم، إن في ذلك لآيات لئلنها.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 تنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى، فلأتينك بسحر مفله، فجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه.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 فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا إن آذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلا